ثم تحدٌ آخر جاء النص عليه في القرآن قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما قدم الله جل وعلا السارقة على السارقة قدم الله جل وعلا السارقة على السارقة لأنه في الرجال أكثر في حين كما سيأتي في حد الزنا قال الزانية والزاني لأنه غالبا أن المرأة لا يزنى بها إلا إذا كان ذلك بها الرغبة وإما غير ذلك لا يسمى زنا من قبلها قال الله جل وعلا والسارق والسارقة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما عليه الجمهور أن السرقة تبدأ من ربع دينار فأعلى أي أنه إذا سرق السارق ربع دينار فأعلى يقام عليه يقام عليه الحد والمناسبة ما بين آيات الحرابة وآيات السرقة، فإن آيات الحرابة تتكلم عن من يأخذ أموال الناس جهارا، فالعُرَيْنِيون عمدوا جهارا إلى ابي صدق وأخذوها، فهذا شيء لا يعمل خفيا. أما السرقة فهو الشيء الذي يكون به أخذ المال خفيا، أخذ المال خفيا يسمى يسمى سرقة، وجعل الله جل وعلا الحد فيه قطع اليد من الرزق، والله تبارك وتعالى قال آية عامة. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أي يد السارق ويد السارقة ولكن السنة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت لنا أن قطع يكون من رصغ الكف لأن كلمة اليد تطلق على اليد على الكف وعلى الساعد وعلى العضد كل ذلك يطلق عليه يد فالسنة حددت وبيّنت ذلك تفصيلا وهذا من القرآن المجمل الذي بينت السنة